قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيره انا وما لي ادعوا وسنحى الله وما ألمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كلمه سمعتها وما نسيتهاش ابدا من يوم ما سمعتها يا جماعه كان في حوار بيتعمل مع لعيب اسمه روماريو كان عنده 35 سنه خلاص زي خل الحكومه خلاص هيعتزل وكان في لعيب لسه طالع لعيب برازيلي مشهور جدا على ما وقتها اسمه رونالدو وكان عنده 17 سنه فبيعملوا حوار مع روماريو وهو خلاص بيودع الملاعب فبيقولوا له ايه رايك في رونالدو قال كلمه ما تتنسيش ابدا قال ينتظره ايام رائعه قلت يا شوف اهل الدنيا حسيت ان واحد بيتسحب منه حاجه غاليه قوي عليه وشايف واحد ثاني بياخدها وهو بيبص كده وبيقول له يا بختك ينتظره ايام رائعه لا والله العظيم يا جماعه الكلمه دي انا بقولها لكم انتم الكلمه دينا بقولها لينا احنا اللي بقولها لكل واحد عايز يتوب لكل واحد عايزه تعرف طريق ربنا لكل واحد هيبدا صفحه جديده مع الله لكل واحد عايز ينطلق الى الله ينتظركم ايام رائعه يا كل واحد قلبك اشتاق كل واحده رايحه لربنا بقلبها مش برجليها يا كل واحد نفسك انك انت كل يوم تقرب من ربنا خطوه جديده يا كل واحد قررت انك تتوب وقررت انك تتوبي ينتظركم ايام رائعه ايام رائع الدين ده اروع ايام في الحياة اروع ايام كان في احد الامراء زمان ماشي في يعني لقى بيت واحد من السلف بيت قديم وشكله فقر رهيب وكان هذا السلفي مسافر حج فقال بيت من هذا قالوا بيت فلان قال فلان فلان ده اللي بي فالبيت كان حالة فقر رهيبة وجحارين وفي حالة صعبة جدا فمسك كيس ذهب ده دينير ذهب والقا في فاول ما القاه فيه طبعا كل اللي في البيت اهل البيت والاطفال والزوجه كلهم هيتجننوا من الفرح اختنينا في لحظه ربنا فرجها علينا في لحظه الا بنت صغيره خدت جنبه وقعدت تبكي فامها بتقول لها يا بنتي يا بنيه ليه تبكي شوفوا ربنا فرجها علينا ازاي فقالت يا امي هذه نظرة نظرها لنا عبد فكيف لو نظر لنا الله يا شباب كيف لو نظر لنا الله يا امه محمد كيف لو نظر لنا الله لو ربنا نظر لنا ونزل يحصل طب ربنا نظر لا انا قدام الكلبات ولا انا قدام, ولا أنا قدام لو ربنا نظر لنا أنا ربنا هيحصل ايه ولو ربنا نظر لك لاك في السجود في الثلث الاخير لو ربنا نظر لك المصحف قاعد تقرا لو ربنا نظر لك في التراويح بتبكي من كتر الخشوع. لو ربنا نظر لنا عايشين حياتنا في ربنا كيف لو الله ايام الدين الايام الحلوه الايام الجميله الايام اللي ما تتنسيش كان الجنيد يقول وانه يا ايام البدا يا ايام البدا انت فين يا ايام أيام, البداية, ايام الانطلاق الى الله الايام اللي فيها ذكريات محدش يقدر ينسها ابدا يا جماعة. الايام الجميله اللي اللي يعيشها لا يمكن ينساه ابدا واحده اخت لبست نقاب قالت كلمه جميله قوي بتقول انا حاسه ان انا عروسه الدنيا كلها بتزفني انا عايزك تبقى عروسه الدنيا كلها بتفك هدف السلسلة دي انك انت تبقى عروسه الدنيا كلها زفتك من السعادة اللي انت فيها ابراهيم ابن ادهم كان مرة مع اخوانه على شط نهر كده فحط رجليه في الميه وقعد فرحان بقى دنيا عيشه الملتزمين دي عايشه ما حدش يقدر يوصفها اصلا من السعادة وقال لهم ايه قال لهم انا لا نجد لذ لو يعلمها ابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف كنت انا ساعتها انا بفتكر الكلمه دي في بعض الاخوه قلت لهم والله العظيم واننا لنجد اللذه لو يعلمها ابناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف ما انساش ابدا مرة ركبت مع والد احد اخوانا احد الشباب التائبين قال لي انا لما حد بيسالني عن تاريخ ميلاد ابني بقول له 25 4 2003 انا اتجعدت قلت له 25 شهر دفنه بيتخرج خلاص انه اتخرج ما شاء قال ده, ده تاريخ التزام ابني يا جنه والله يا جماعه اللي بيلتزم ده بيبقى جنه في حياته لو فتحت صدره تلاقي جوه جنه انسان عايز سعيد انسان من غير هموم انسان ربنا يكفيه كل همومه سبحانه وتعالى احد الشباب كان مره بيقول تفتكر ان انا لو التزمت هعيش سعيد يا ده انت السعادة اللي محدش شافها والايام الرائعه اللي محدش شافها يا ابني انت عارف رحمه ربنا قد لو ابني سببه